لها لا سيما أن الجهلات قد انتشرت وعمت وطمت والأفكار الضالة قد تسربت بل قد تمكنت من القلوب والعقول وأيضا الرعونة التي لا ضابط لها انتشرت وذاعت بين كثير من الشباب فلابد من رصانة العلم حتى يستنير المرء ويسير على نهج الصالحين وضرب المتقين المخلصين المخلصين الذين قد احسن الله اليهم بالبصيرة حين الدعوة وحين العبادة له قال الله جلاله فعلاه هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ولما أمر الله جل في ما أمر به أمر بالعلم لا لم يأمر بالعبادة قال الله جلال فاعلم أنه لا إله إلا الله وستغفر لذنبك ولذلك قال علماؤنا مزداد المجتهد في العبادة جهلا من الله إلا بعد فعلى المرء أن يستفسر طريقه, طريقه إلى الله للا في علا وأشرف المجالس أو أشرف العلوم على الإطلاق شرفه أو أشرف العلوم على الإطلاق هو علم لأعتقاد أن تتعلم وتتعرف على الله دل فعله بأسماء الحسنة وصفات العلا وأن تعلم مناط أو لوازم الربوبية والإلهية وأن تعرف كيف تسير على طريقة التوحيد التي يرضاها الله لالف علا لأن الله ما كتب النجاة ولا السعادة ولا الفلاح أبدا إلا لمن أحده التوحيد الكامل كما قال الله لالف علا الذين أمنوا ولم يربسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هذا العلم الشريف المنيف علم الاعتقاد يؤخذ شرفه من شرف المعلوم وليس أحد أشرف من الله جل في علاه الكلام في لمية ابن تيمية وما زلنا في الكلام على القرآن وأن القرآن هو كلام الله بقيت مسألة ما أدري عبرت عليها انا او يعني مرت عليها مرور الكرام وهي مسألة لفظي بالقرآن مخلوق تكلمنا عنها ولا ما أتكلمنا تكلمنا عنها يعني انتهينا, انتهينا منها في الكلام على مرورا يعني فيها لفظي بالقرآن مخلوق هذه اللفظة مفتدعة هذه اللفظة مفتدعة يعني ليست معلومة في السلف لذلك الإمام أحمد بن حنبل أنكرها إنكارا شديدا وقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر وقلنا هذه المسألة فقط تقال لحسم المادة وسد الزريعة ودر الفتن التي تكون من أهل الضلالات الذين يتخذون مثل هذه الكلمات تكئة ليصلوا بها إلى, إيش؟ إلى الكلام المهتدع أو الاعتقاد المهتدع الذي يعتقدونهم يعتقدون من القرآن مخلوق وهو إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق تكئ يصل بها إلى أن يقول القرآن نفسه مخلوق فلذلك أحمد سد الباب ولما سوء الأحمد كافر يخرج من الله ففرق أحمد بين القائل وبين القول وهذه هي اعتقاد أهل السلف بطريقتهم أن الكلام المهم الكلام الذي لم يكن درجة على ألسن السلف فيقفون أمامه لا الرد مطلقا ولا القبول مطلقا يسألون القائل ماذا تقصد ماذا تعني بهذا القول فإن كان قد تكلم حقا قبل وإن تكلم باطلا رد على ذلك لذلك نحن نقول من قال مثلا كالكرابيسي لما, لما قيل له ماذا تقول, تقول لفظي بالقرآن مخلوق ماذا تقصد طال اقصد ان الاصوات التي تخرج مني هذه مخلوقه شفشفتي لثاني عندما اقرا مخلوقه أما الكلام هذا الكلام كلام الباري فنقول اذا أنت أصبت الحقيقة فإن القول قول القاري والقول قول الباري واللفظ والصوت صوت ليش صوت وهذا الذي قاله الامام البخاري هذا الذي قاله الامام البخاري والبخاري لم يقل لفظه بقول مخلوق لانها كلمه مبتدعه والامام البخاري هو سيد سيد الذين يعني يسيرون على نهج السلف الصالح الإمام البخاري سيد اهل الآثار فكيف يأتي بكريمة هو يعلم أنه ليس لها اصل من السلف لذلك لم يتكلم بها الإمام البخاري لكن البخاري كان يقول لفظي كان يقول القول قول الباري والصوت صوت صوت القاري القول قول الباري ألف لان ميم كافس هاي عين صاد هذا قول الباري واللفظ اللفظي إيش لفظ يعني أصوات الأحبال الصوتية واللسان وهذا يخرج من من المخلوق فهي مخلوقة هذا قول البخاري لكن كما قلنا حسده أبو حاسم الرازي وحسده أيضا أبو زرع الرازي ومعهم أيضا محمد نحن الزهري هو الذي قد تزعم هذه المسألة حسدا على الإيمان البخاري يعني المسألة بأسرها ما كان لهم مأخذ على البخاري إلا إيش إلا الحسد فقط الحسد على الإمام البخاري حسدوه لم يصلوا لم يصلوا يبلغوا شأوه فحسدوه الإمام البخاري كتب الله له القبول في مشارق الأرض ومغرب حتى أنه كان إذا نزل الأرض نفر عليه الدراهم والدنانين وكان الإمام البخاري قوله, قوله يسمع وأيضا بلغت شهرته وذاعت إلى السماء لذلك قالوا قال علمونا إمام أهل الصنعة هو البخاري حتى أنهم قدموه على الإمام أحمد يعني الإمام وقدموه على إسحاق بن رهوي وقدموه على الإمام أحمد فيعني حسد كثير من أقرانه الإمام البخاري فأبو زرعة كان حسدا حقا أبو حاسب لما تكلموا فيه يقولون البخاري يقول بخلق القرآن وأبدا البخاري لم يقل بذلك حتى من الحابلة من قال بنصفة الإمام البخاري كالإمام التميع في المتأخرين يقول بأن البخاري الحق معه الحق بأن صوت صوت القاري وأما القول قول إيش؟ قول الباري القران هذا من الباري لا من اقل الغرض المقصود بأن امام البخاري قد يعني حسدوه لذلك كادوا له فكادوا له حتى أن امير البلده يعني اخرجه منها فهو وهو وهو حال تكوني خارجا دعا على ثلاثه في البلدة الثلاثه ما مر أسبوع الا وقد تلاهم الله جل الله في البخاري الذي رأى رؤيا أنه يهذب عن النبي السلام فكيف يحارب هكذا إذا حرب العلم فإن الله يدافع عن العلماء لأن العلماء هم ورثت الأنبياء قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دنارة ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وفر والله جاء قال شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائماً بالقصد فجعل الملائكه يقترنون فجعل اولي العلم يقترنون بالملائك دلاله على فضله وعلى مكانته لا سيما أن الله تعالى قد طرح سؤالا في كتابه ورفع الاجابه بها عندما قال الله لا في قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا لا يستوون يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الغرض المقصود هذا هو الباب يعني في باب لفظ الغرم مخلوق كان الذي حدث مع البخاري مساله كيد ومساله حسد لكنهم لم يفلحوا لذلك انظر إلى أثار الله في علماء البخاري الجميع يعلمون من البخاري الجميع يعني حتى عندنا في الصعيد يقسمون بالبخاري يحسبونه قرانا لكن قليل جدا نوادر من الذين ينشغلون لا بعلم الحديث بل بخصيه علم الحديث الذين ينشغلون بالاسناد هم الذين تعرفون على ابي حاتم على ابي زرعه على محمد الناحيه الزودي مع ان هؤلاء حقا لا يقلون مهاره عن البخاري كانوا علماء في العلل كانوا من الحفاظ من حفاظ الدنيا ابو حاتم كان صائقه وابو زرعه نفس الامر وكانوا يدرسون علينا حتى ان احمد اذا يعني استقبله احمد ابو زرعه قال لعبد الابن احمد بن حنبل ابوك يحفظ 10000 حديث طبعا 10000 حديث ما فيش في السنه 10000 حديث لكن المقصود بايش اقوال التابعين اقوال الصحابه فهو يقول أبو ابوك يحفظ 10000 حديث كيف عرفت كيف عرفت كان يراجعه في الإسناد في المتن ويرجعه في المتن يعطيه الإسناد لما رجل يراجع رجل في ألف ألف حديث يبايدا هو أيضا إيه؟ يستوعب ذلك وهذا هذا حفظ أبو زرعة ولذلك علماء بالإجماع يقدمون أبو زرعة وبحاتم على الإمام المسلم لكن أين هم؟, أين هم؟ لأن الحسد هو الذي حركهم فالحق بأن قول الإمام البخاري قول صحيح رايح إذن هذه المسألة فقط ختاما للكلام على القرآن كتابه الاخونا الفاضل يقرأ بس المت... يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله ويقول في القران ما جاءت به اياته فهو القديم المنزل طبعا احنا قلنا والقديم هذه ليست صفه للقران القديم ليس صفه للقران وهذا صح وايضا القديم ليس باسم من اسماء الله من بعض في بعض المغالطات التي وقعت عن بعض الذين اشرحونا حتى في التحوية وفي غيرها القديم ليست صفة القديم أصالة خبر من الاخبار ونحن نرجع بالذاكرة إلى ما أصلناه أولا بأن الله رعلها... عليها اسماء ها. صفات وأفعال الرابعة أخبار ده خبر. هذا خبر عن ضابط الخبر ان الخبر قد يكون حسنا وقد لا يكون حسنا لكن لا ينزل, لا ينزل عن السوء ما يكونوا سيئا لذلك أنت ممكن تخبر عن ربك بأنه موجود وليس صفه لأن الموجود هناك من أوجده لا تسمع من العوام جميعا يقولون الله موجود صح ولا لا؟ هذا خبر ليس صفه من صفات الله جل وإلا جل والذي اوجد كل شيء طيب والقديم أيضا خبر كما قال الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة إيش قال الله تعالى بدلا هنا قل الله شيء يطلق الله من باب الخبر لا من باب الاسم ولا من باب الصف هذا يدخل بقى عندك لما تتكلم على الأسماء توقفية أن الأسماء لا توقفية عندما يأتيك من يقول لا ليست بتوقفية وممكن تكون مشتقة يقول ما هو ابن مسعود كان يقول اللهم اغفر وارحمة الله وزعمة تعالى فإنك أنت الأعد صحيح وأحمد كان يدعو يقول يا غيات المستغفين ولم يأتي أثر بذلك يقول لا هذه كلها إيش أخبار هذه أخبار عن الله لا تشعر على قد يدعى بها يتوسل بها نعم إذا كانت حسنة وأخذت سبعة الحصن كما استفات يمكن أن يتوسل بها الإنسان يا غياس المستغفين فهذا من باب الخبر عن الله للنفع على فالقديم هنا ليس اسم من إسمها الليلة لا تشعر على من إسم الله هو إيه؟ الأول الأول القديم ليس اسم من إسم الله وأيضا القديم ليس السفة من إسمة القرآن لا يقول ذلك لأن القرآن كما قلنا هي صفة إيه ممتاز، الصفة الفعلية، والصفة الفعلية هي صفة تتردد وما يأتي من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه هم لكنها ضبطنا ضابط في كل الصفات الفعلية اللي درسوا معنا فأنا إخوان قديمة. قديمة النوع حادثة الأحاد قديمة النوع حادثة الأحاد والأسراد ماشي صدح اقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل وأقول قال الله جل جلاله المصطفى الهادي ولا أتأول لحظة فهمتم شيء؟ هل تريد مرة ثانية وأقول قال الله جل جلاله المصطفى الهادي ولا أتأول المصطفى هذا اسم مفعول كيف يكون هذا يعني وأقول قال المصطفى يتكلم عن من عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب خلينا مع البيت هذا. قال وأقول قال الله أقول هنا معناها أعتقد أقول هنا معناها أعتقد أقول قال الله يعني أعتقد بما قاله الله كان ابن تاميي يقول أقول أعتقد في صفات الله للا فعلا ما قال الله في كتابه وما قال المصطفى الهادي لا أتأول فعلا أتأول هنا على التسمية بالتأويل وهي التحريف على الراجح الصحيح لكن نضبط المسألة وأقول يعني أعتقد أقول هنا القول كما بينا قبل ذلك في الشرح يعني أعتقد أعتقد في الله ما قال الله عن نفسه فأعلم يعني لا أحد أعلم بالله دل فعله من ايش. منه ولا أحد أعلم بالله بعد الله به من الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك قال أقول وهذا يبين لنا اعتقاد السلف وكيفية اعتقاد السلف أصل اعتقاد السلف أنه لا يعتقد ثم يستدل لا هو يستقل عقيدة من الدليل هو يستقل عقيدة وهذا الذي كان عليه نهج الصحابة الكرام كانوا يعتقدون في ربهم دل في علاء ما قد يعني أومى إليهم أو أشار إليهم أو صرح لهم في الكتاب في الآيات وهذه يقول أقول ما قال الله يعني ما قال الله عن نفسه من من من من الصفات انا اعتقده وهذا هو أصل اعتقاد السلف اصل اعتقاد السلف وهذا الاعتقاد والاعتقاد الذي اراده الله جل في علاه احنا قلنا دائما الامام الشافعي رسم لنا طريقه لابد ان نفهمه جيدا الا وهو امنت بالله وبما جاء عن الله وعلى وعلى مراد الله جل في علاه وامنت برسول الله وبما جاء الرسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكون إلا بالكتاب نصا أو بالسنة أيضا أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنت لو نظرت إلى قوله أقول ما قال الله كأنه يقول وأنا أعتقد كما اعتقد السابقون في ربهم بما أمرنا الله أن نعتقد فيه سبحانه جل فعلاء في كتابه مثلا كمثلا قول الله جل تجري بأعيننا على سفينة نوح قال تجري بأعيننا وقال لموسى ولتصنع على عيني ولتصنع على عيني فقلنا إذن الله جل وعلا قد أذبت لنفسه عينا أذبت لنفسي عينا بك بكلامي هو الذي قال تجري بأعيننا ولا يصح أن يقال في لغة العرب بأننا عندما أقول لك مثلا أقول لك ابني الآن سيزب للاختبار وسيأتي للبيت وأنا منشغل جدا والبيت ليس فيه أحد يمكن أن تعتني به الكلام للعامة عندما يجامل بعضهم بعضا ماذا يقول؟ ابنك في عيني صحيح؟ طبعا في عيني أخذ الكرسي ووضعه على النني وجلس الولد في العين حتى أتى حدث هذا يحدث هذا ما معنى أنت في عيني؟ يعني في رعاتي وكأنه يبقى هنا الآن هل هذا يلغي العين عند... عند... عند الرجل الذي قال في عيني؟ أبدا أثبت العين وأثبت لازم العين إيش لازم العين؟ ما أنا لم أراك تذهب وتجي وتأتي و... يبقى أنا أثبت عيني أولا تتراك ثم تعتني بك فأنا أقول الآن أقول ما قال الله عن نفسي في كتابي له عين ولازم العين الكلأ والرعاية والعناية وهذا الذي حدث لسفينة نوح لذلك قال الله تعالى مع طلعتهم الأمواج هذه التي أغلقت الدنيا بأسرها قال لا سفينة نوح تجري تحت رعايتنا وكلأينا ونراها قال الله تعالى فعلها تجري بأعيننا ولما قال الموسى قال ولتصنع على عيني لذلك قال الله جل عندما قال اننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني, مع إنني معكم أسمع وإيش وأرى إبقى أعتني بكم مع الرؤية فأنا الآن أعتقد ما, ما, ما أمران الله جل في علاه في كتابة أعتقد قال الله جل في علاه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أضاف الكلام وأن الكلام ده مش عين مستقلة الكلام هذا إيه معنى من المعاني فاضافه الى الله جل وعلا فتكون الاضافه مخلوق مع... صفة لكن الله هذه الله اضافه مخلوق لخالق ولا الموصوف لكن لما نقول عيسى روح الله يبقى عيسى هذه اضافته لله مخلوق لخالق فإذا الله تعالى امرني أن اعتقد هذا حتى يسمع كلام الله بعض المبتدعه حرفها حرفها وهنا ياتيك قول ابن حيان قال ولا ولا اتاول يعني لا احرفه حرفها وقراها ايه وان احد من مشكينا الشراع... التجرك فاجي واحد اسمع ايه كلامي الآ... آ... آ... آ... اسف في قوله على وكلم الله موسى تكليما حرف قال وكلم الله موسى تكليما <تصفيق> يعني من المتكلم موسى والحق في الايه من المتكلم الله فالله على امرك ان تعلم وتعتقد بانه يتكلم وكلم الله موسى تكليما وتكليما صعب اللغه العربيه هذا مفهوم ايش مفعول مطلق مؤكد للفعل مفعول مطلق مؤكد للفعل اللي هو فعل التكليم كلمة يعني أؤكد لك أنني أتكلم الله رعلا يعلمك ذلك ويقول اعتقد في ما انا أأمرك به في الكتاب وكلم الله موسى تكليما ولذلك قال الله رعلا وإذ نادى ربك موسى أن اقتل قوم الظالمين وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خريف وناديناهما ألم أنهكم عن تلكم الشجرة وأقول لكم إن الشيطان لكم عدو عدوم بي فإذا الله يعالى هنا يأمرك بأن, بأن تعتقد في ربك أنه يتكلم أيضا من ذلك لما يقول الله رضا في إن الله كان سميعا بصيرا إذا أثبت لنفسي إيش؟ سمع نحن نقول ما قاله الله عن نفسه نحن لسنا باعلم من الله لما يقول هنا اي احد يقول بان محبه الله او يقول استوى الا ندري فعلاه فنقول له الان الاجابه القاعده عند السلف اخذوها من الكتاب قالوا له ردا وهذا ابداع العلماء في استنباط الرد على البدع يعني اهل البدع يحرفوا القرآن. نقول له الان انت اعلم الذي تكلم بالكلام انت اعلم ام الله الاجابه الله انت اعلم بمن انت تعلم ام الذي نقل الكلام عن الله النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقل انت اعلم ام رسول الله الاجابه باتفاق طب الرسول نقل ذلك ولم ولم يؤوله الله تعالى قال ذلك في كتابه لنعلمه لأننا نتدبر ايات الله افلا تتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لاورد فيه اختلافا كثير فالله يكلمنا بما لا نعقل لنجن صحيح ولا خلقنا لنجن صح ابدا الله كلمنا بما بما نعقل ونعلم حتى نتعبد الله فيرضى, فيرضى عنه فنحن نعلم بأن الله جعله لما قال وكلم الله موسى تكليما أنه, إيه؟ أنه يكلم ولما قال الله جعله أن الله كان سميعا بصيرا قال ذلك لتعتقد في قلبك بأن الله إيه؟ يسمعك ويراك لذلك كانت تقول سبحان الذي وسع سمع الأصوات إني لا يخص عليه بعض حديث المرأة تشتكي زوجها فأنزل الله من فوق سبع سموات والله يسمع تحاوركما أيضاً الله عليه يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطاهرين طال إن الله أكمله يحب إيش يحب هذا؟ فعله الآن يعني الله يحب نعم يحب نحن نعتقد بأن الله إيش؟ بأن الله يحب نعتقد بأن الله يحب سبحانه جل في علاء وهو الذي ذكر عن نفسه في كتاب أنه يحب فريم التحريف فريم التأويل نحن أعلم أم الله الإجابة؟ الله قال لي إني أحب إذن انا أعتقد أنه يحب فإن الله يحب قال إن الله يحب التعوبين ويحب المتطهرين لذلك قال للمسلم إذا أحب الله عبد النادى في السماء أني يا جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء ويقول إن الله يحب فلان فأحبه ويكتب له القبول في الارض يبا اذا انا اعتقد هذا الاعتقاد بالكتاب شو انظر كيف ان الرجل الان يؤصل لنا اصولا نمشي عليها هذه الاصول هو يقول نحن الان نستنير بمن هو اعلم بمن هو اتقى بمن هو اقرب الى نجاة بالذي بالذين قد يعني زكاهم الله من فوق سبع سماوات اعتقدوا في الله بما امرهم الله في الكتاب بالاعتقاد وإلا الدعوات التي نراها يمينا ويسار الان نقول لبا فيش احد واصع على عقولنا نحن نقرأ الكتاب نفهم ما نفهمه نفهم ما نفهمه. الله جل في علاه يعني جعلنا هكذا كما يقولون مشاعن أي أحد يقرأ آية فما فيفهمها على مفاهمها ويعمل بها ما هو أهل, أهل الضلال وأهل التكفير الذين كفروا الناس كانت هذا كان هذا دأبهم كفروا عليا كفروا عثمان كفروا معاوية كفروا عمر بن العصب بنفس النهج منهم قالوا ما في أحد واصي عليه على عقولنا لم يرجعوا إلى رصانة العلماء ليتعلموا ما مراد الله رعا في كتابه لأن الله رعال قال إن الحكم إلا الله وقال الله جوال في لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فقالوا علي بن أبي طالب كافر علي بن أبي طالب من فوق سبع سماوات الله رعال يوحي لنبيه أنه يحبه وهم يقولون أنه إيه كافر بل الله النبي صلى الله عليه وسلم يجزم بأن علي بن أبي طالب في الجنة وهم يكافرونه آه هذا لو أخذنا بالدعوات يمينا ويسارا التي تقول بأننا نرجع لأحد وما في أحد واصع على عقلنا نقول لا لو كان الكلام كما تقولون أنتم الآن تكذبون الله رجل فعلا هم, هم لا يكذبون الله لكن دعواتهم تكذب الله كيف لأن الله تعالى ما قال افهموا كيف ما شئتم ماذا قال الله رجل فعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إذن أمركم بأمر جز أنكم ليست من بنات أفكاركم وليس الكلام على أنه تأتيك آية وحديث تؤولها بما شيء فانت لك طريق معين حتى تتعلم وتعلم ذلك هنا الإمام يؤصرنا أصلاً تاماً تماماً حتى نكون فيما قال الله دالة في علاقة هل يستوى الذين يعلمون الذين يعلمون أنك تأخذ من الرصين في العلم ولذلك نفس السلام لما دعا على بعض الصحابة فقط لأنهم أفتوا بشطر علم لا بكلية علم ماذا قال؟ قال هل سألوا حين جاهلوا فإنما شفاء العيّ السؤال فهو يؤصل لك يقول اعتقد بما اعتقد الأولون الذين قال فينو السلام خيرو الناس يقارن ثم الذين نهم ثم الذين يلونهم إن الله يقول في الكتاب فقل سمعت وأطعت هذا هو لأن الله جال فعليه لما مدح إبراهيم مدحه بتمام التسليم له عندما قال الله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال استسلمت قال أسلمت لرب العالمين استسلمت استلاما تم. فإذا قال الله رعلا الله كان سميعا بصيرا أذبت لنفسه السماع والبصر قال إن الله يحب التممين ويحب المتطهير إذن الله رعلا يحبه من عبادي قال الله جلال فعلها فلما آسفونا انتقامنا منه فلما آسفونا يعني إيش أغضبونا إذن الله يغضب ولا ما يغضب يغضب نعم لكن هذه كما سنبين إن شاء الله في شرح بان لها ضوابط هي صفات لا ندعو على تذوق بالكتاب لكن لها ضوابط ضبطاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين وضبطاها لنا السلف الصالح حتى نعتقدها لانه ما احد يأتي ياتينا ويقول لله يدك يد زيت او الله يحب كما احب انا امراتي او امراتي تحب ابني مثلا لا هذه صفه تليق بجلال الله وكمال الله لا بد عندما تنظر في الصفه المتحدة الاسم تنظر الى التباين العظيم بين الخالق وبين ايه وبين المخلوق الخالق له الكمال والبهاء والعظم والجلال والمخلوق العجز والنقص والضعف كما قلنا القاعدة عند علماءنا من السلف التساوف لس لا يستلزم التساوف المسمى وضعبت مثل قبل ذلك الأخوة لا تتذكر أذكرهم وفي, وفي التذكرة تكرار والتكرار فيه استقرار العلم أقول لي يد وأجلكم الله للحمار يد وللأرنب يد وللقرد يد إبقى اشتركت بأثرها في إيش في يد يد يد يد هل الأياد هذه متساوية هل يدي كياد الأرنب أجل الله طب يدي الأرنب كياد الفيل أجيبه أبدا إذن لابد أن تفهم بأنك عندما تسمع الصفة لله جل فعلها تقول على ما يليق بجلال الله وكمال الله وأيضا لا تتصور الصفة لما يقول الله تجري بأعيننا لا تتصور عين الله للعالة ولا كيفية عين الله أنت تقول لله عين ولا أدري كيف هي لها كيفية لأنه لا يمكن لصفة أن تثبت إلا بكيفية لكن كيفية مجهولة إذن قالوا وأقولوا ما قال الله جل الله يعني في كتاب ما قال الله داله عن نفسه ففي كتابه قال الله داله في علام عن الأنعام قال مما عملت أيدينا فوصف نفسه بالإيد قال الله داله على يد الله فوق أيديه ايضا قال الله داله في علام ما منعك عن تسجد لما خلقته بيدي يبقى الله على أذبة لنفسي في كتابي إيش اليد على ما يليق بجلال الله وكمال الله وعظمة الله جل في علا يبقى إذن معنى أقول أقول ما قال الله جل جلاله يعني أعتقد ما قاله الله في كتابه ليس من عنديات نفسي لأنني لم أرى الله ولم يكلمني أحد رأى الله رعلا ليخبرني عن الصفات هو الذي أخبر عن نفسي وعن صفاتي قال وأقول ما قال الله جل جلاله هذا تعظيم لله جل في علاه لذلك الله ينكر على من لم يعرف عظمة الله وعلى يقول ما لكم لا ترجون لله وقارى قال وأقول ما قال المصطفى المصطفى الذي استفاه الله جل في علاه هذه مسألة عظيمة جدا من مسائل العقدية عند أهل السنة والجماعة ما يحسن التفت إليه من قول, من قول ابن سمية وأقول ما قال المصطفى الهادي لا أتأوله ممتاز، لكن ليس هذا الذي أسأل عنا لا لا ليس هذا ليس هذا الذي أسأل عنا بس ممتاز لكن ليس هذا آه. لا لا أيضا ليست هذا ممتاز ممتاز، أي شفاء فيها؟ ما... نعم، يخلق ما شاء و... ويختار يعني ايش يعني يعني معنى ذلك أن النبوة ليست مكتسبة النبوة هبة ليش؟ لأن الفلاتفة يقولون بأن النبوة تكتسبت بأنه لو واحد جلس كده في مغارة وريض نفسه على قلة الطعام والشراب والصيام وحصن الخلق والأدب يأتيه خيالات يسمي الخيالات دي هذه جبريل ويأتيه لوحد النبوة ليست مكتسبة النبوة هبى من الله جل فعلا كما قال الله العلا وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب يبقى المصطفى الله للعلا اصطفاه من ضمن جميع الخلق ووهبه هذه النبوة كما قال الله للفعلا الله يصطفي من عليك رسلا ومن الناس طيب من أجل الصلاة حتى لا نؤخر الناس عن الصلاة مصلي وإن شاء الله يأتي بعد ذلك تمام الشرف لكن الأخ هو اللي أخرنا عما عاد الدرس فأنا أستبيحكم عذرا على ما حدث من التأخير ليس مني لأن أنا لو أعرف المسجد قلت ليت وحدي وإن شاء الله الإخوة بقى تبلغ الإخوة في الدرس ناس الله إذا متهم أقول قولي هذا فاستغفر الله لكم ولزاكم الله عننا خير لزايا.